الوحدة الخامسة. الدرس الثاني. أحب نبي واحد. استمع للعبارات واعدها ثم تأمل معانيها. الأمين. أحب النبي. تاريخ الإسلام. النبوة الكامل الرحيم خلف فوق تحت أمام